ويأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للماس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم